مُرسَاتِ عُررفَان فَعصفَاتِ عصفَ وَمنَنْ شاتِ شر فَلفائِ قنتِ فَق فَمُغاتِ ذِكْر فعرًاأَونُ الراء إِ ماَا فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفاصل وما أدراك ما يوم الفاصل ويل يومئذ للمكذفين ألم نهلك الأولين نتبعه الآخرين كذلك نفعل من المجرمين ويل يومئذ للمكذبين ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار من مكين إلى قدر نَامُوا فَقَضَرْنا فَنَعْمَ الْقَادِرُونَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا وَجَعَلْنَا فِيهَا وَوَاسِيَ شَامِخَاتٍ ما أنفراتا ويل يومئذ للمكذبين ينطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون ينطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يوني من اللهب أه تَْ مذ شَْردكَ فصِكَ أنأَهُوج مَا تُصوف وَإه يوْم عذ للِمكذدين هذا يَوْل يُف وَلَا يأَذَم لَهُم فَعتَذ وَيين يومَائذ للمكذ في هذا يَ الفَصُ لجَم غك وَ الأين فإِن كانَ لَ قُكَدون فكيد يوْمَائذ للمكذذب إِ المُتكينَ في يلَ وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هميئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين كلوا وتمتعوا قريلا إنكم مجرمون